السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر المختار للتسجيلات الإسلامية أن تقدم فضيلة الشيخ حاتم فريد في قراءة لسور إبراهيم وطه مع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. <تصفيق> فتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله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 العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأدن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن فَصَلَوْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَإِذْ تَعَدَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي وَقَالَ مُوسَى إن تَكْفُرُونَ أَنْتُمْ وَنَفْسُ الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ الله لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا نات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت أرسلهم أفي الله شك فاطر والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مِن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ يَكُونَ بِسُلْطَانٍ إلَّا بِإِنِّي اللَّهُ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ اهدنا سبلا لنا ولنصبر على ما أتيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودون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 فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخين إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم دخل الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحت الأنهر قال الذين فيها بدر رضيهم تحية لهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا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 الناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ندت من فوق الأرض ما لها من قراب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 وَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْنَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارِ وَاجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيرِهِ قُلْ تَبَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُونَ قناهم سرّوا على نيتهم من قبل أي يأتي يوم من أي يأتي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 بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني, ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم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 وقص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوا ألاء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 وَإِنْ كَانَ دَائِمًا كَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ مَكْرَهُمْ وَإِنَّ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُمْ جِبَالٌ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عزيزي وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرونين في الأصفار وشاء وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا Alba